إثنان، استمع إلى الجمل وأعدها، ثم اكتبها في دفترك. واحد، أنا أتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنفسي. إثنان، أنزل الله تعالى القرآن على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، علينا اتباع الرسول لأنه أمر من الله تعالى أربعة، أرسل الله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن كافة خمسة، نحن نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وسيد البشر ستة، ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وتوفي في المدينة المنورة سبعة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ثمانية، كان محمد صلى الله عليه وسلم يمتاز بصدقه ووفائه 9 عندما يذكر اسم نبينا نصلي ونسلم عليه